ألم تر إلى الذين نوه عن النجوى ثم يعودون لمنه عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جئ حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم لو يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها. بابي سلم المصير